قل هو ربنا إله إلاه عليه توكلت وإليه متى ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت من الأرض أو كلم به الموتى أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا فَلَا يَيْأَسُ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَنَا جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِ